بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين كنا ما سبق تكلمنا عن المستوى الأول الذي كان الخطاب فيه موجه إلى عموم المسلمين وكان الهدف منه والمقصود من هذا المستوى ما هي الطريقة التي نكون فيها من أهل القرآن وكيف نكون من أصحاب القرآن وكيف ننال شفاعة القرآن وقلنا بأن هذا الهدف لعموم المسلمين من الممكن أن يتحقق أو هذا المقصود لعامة أهل الإسلام من الممكن أيضا أن يتحقق لهم ولكن إذا استعانوا بعد الله عز وجل بثلاث مراحل هذه المراحل عبارة عن أمور نظر فيها فوجد فيها أثر على هذا الإنسان على هذا المسلم القارئ للقرآن فإذا استعان بعد الله عز وجل بها فإنه يقطع هذه المراحل مرة تلو مره وحينا بعد حين ثم بإذن من الله سبحانه وتعالى وبمباركة منه جل وعلا يكون من أهل القرآن ويكون طالبا لنيل شفاعة القرآن طلبا حقا يتبعه عمل فيه صدق وفيه إخلاص وفيه بذل وفيه مجاهدة وفيه رغبة أكيدة بعد ذلك سننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى نوع آخر من الخطاب انتهينا من الكلام عن ما يتعلق بعموم المسلمين وسننتقل إلى كلام آخر يتعلق بطلبة العلم ففي المراحل كان الخطاب فيها من أولها إلى آخرها موجه إلى عامة أهل الإسلام أما الآن فالكلام سيكون مع طلبة العلم ممن تجاوزوا هذه المراحل السابقة وقصدوا بصدق وإخلاص وعزيمة وهمة أن يقتربوا من كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يطلبوا ما فيه من العلم وأن يستزيدوا مما فيه من النور هذه المراحل التي تتعلق بطلب العلم سيكون الكلام فيها يختلف عن الكلام السابق قد أقول إن الاختلاف فيها كبير جدا بين الطرفين فكان الكلام أولا عاما فيه شيء من السهولة شيء من اليسر لكي يناسب عامة أهل الإسلام أما الآن فسيكون الكلام فيه شيء من الدقة شيء من التفصيل شيء من الاعتماد على القواعد التي جاءت في كتاب الله وعلى القواعد المستمطة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القواعد التي أصلها أهل العلم في كتبهم من كتب التفسير والحديث والفقه والأصول وغير ذلك بل وأيضا على القواعد التي أصلها وقعدها أهل اللغة وهم أهل اللغة العربية التي نزل بها هذا القرآن المبين قبل أن ننتقل إلى المراحل السبعة أحب أن يكون هناك مراجعة لما سبق حتى نعرف من أين بدأنا وإلى أين وصلنا وما الذي بإذن الله سنقدم عليه فأحب أن أسألكم عما مضى كنا في بداية الأمر قد عنونا لهذه الحلقات التي أرجو من الله عز وجل أن يجعلها مباركات بروائع البيان في بدائع القرآن ثم بعد ذلك تكلمنا عن مسألة مهمة فما هي هذه المسألة التي بدأنا بها الحديث م? ما هي يا شريف. هي ثلاثة أهداف الهدف الأول أن ندرك ما هو مفهوم الحياة في القرآن وأن نعرف الفرق بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة وأن هذه دار متاع وتلك دار قرار ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك نعرف قدر الكافر ولا نعجب بالكافر قال الله ولقد وجل ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يغسرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ثم بعد ذلك نبدأ ونعيش مع القرآن يعني هو الهدف الثاني الآن اه هذا هو الهدف الثاني yeah. ثم بعد ذلك ناخذ الهدف الثاني وهو كيف نعيش مع القران قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم إلى ذكر الله ذلك هو الله يهدي به من يشاء وما يضل الله فما له من هذا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى, ثم جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هود الله يهدي به من يشاء وما يضل الله فما له من هذا ثم بعد ذلك نأتي إلى الهدف الثالث وهو كيف نبني بيتا في أرض القرآن من أحجاره من من القرآن وملاطه من القرآن وزخارفه من القرآن وبرضنا مثلا لذلك كيف نزل القرآن صورة صورة ثم أخذنا منها التفسير والله تعالى على أنا أحسنت يا بارك الله هذا هو ملخص الأهداف التي ذكرناها لكم في بداية هذه الدروس وبعد ذلك ذكرنا قواعد خمس لا بد من استيعابها من فهمها من إدراكها حتى نستطيع أن نسير بعد ذلك في المقصود من هذه الحلقات فما هي هذه القواعد الخمس؟ نعم محمد. أول قواعد أن الإنسان مع اكتاب الله عز وجل الحي وبدونه ميت ومع كتاب الله مبصر وبدونه أعمى وأنه مع كتاب الله مهتدي وبدونه ضال. القاعدة الثانية أن الأصل في خطاب القرآن موجه إلى القلب ثالثا أحسن بارك الله فيك يكفي إذن القاعدة الأولى أنك مع كتاب الله حي وبدونه ميت وأنك أيضا مع كتاب الله مبصر وبدونه أعمى وأنك مع كتاب الله عز وجل مهتدي وبدونه موال هذه هي القاعدة الأولى القاعدة الثانية أن هذا الخطاب موجه إلى القلب أصلا في أصل الأمر الخطاب موجه إلى القلب من يذكر لنا القاعدة الثالثة نعم القاعدة الثالثة هي أن المقصود الأعظم من القرآن هو التدبر اولا قبل العمل نعم هذه القاعدة السلسة. الثالثة المقصود الأعظم من كتاب الله عز وجل التدبر ثم, ثم بعد ذلك العمل يأتي العمل نعم. نعم. لنسبة لاتراءة القرآن هل هي مقصود أو ليست المقصود هي لمقصود ولكن المقصود الأعظم هو التدبر نعم أحسنت هي مقصودة نعم هي مقصودة ولكنها ليست هي القصد الاعظم أن كتاب الله عز وجل نعم القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة أن القرآن تقيل ومتين كما قال الله إن هذا الدين متين في برفق أحسنت مارك الله فيك كتاب الله عز وجل ثقيل متين كبير إننا نلقى عليك قولا فقيل. قولا قولا ثقيلا هذه القاعدة الرابعة القاعدة التي ذكرناها لكم من هي التدرج نعم. فهو سنة كونية شرعية ضرورية نعم القاعدة الخامسة أن التدرج سنة كونية, كونية شرعية ضرورية وهذه لها علاقة بما نحن فيه وقد بينا هذه العلاقة بين التدرج وبين ما يتعلق بكتاب الله عز وجل <تصفيق> بعد ذلك تكلمنا عن المستوى الأول ودخلنا في لب موضوعنا في هذه الدروس وهو ما يتعلق بالمستوى الأول ذكرنا سؤالا كبيرا هذا السؤال مفاده كيف يؤثر فينا القرآن كما أثر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السؤال الكبير الجواب عنه جوابا تقديقيا عمليا ذكرنا أنه بقسمة الناس على مستويين. المستوى الأول والمقصود به هنا عامة أهل الإسلام عموم المسلمين والهدف من هذا المستوى أن نكون من أهل القرآن من أصحاب القرآن من أهل شفاعة القرآن هذا هو المقصود من هذا المستوى ولكن ذكرنا أنه لا يمكن أو لا نقول لا يمكن أنه من الوسائل التي تعين طالب العلم بل تعين كل مسلم على أن يكون من أهل القرآن هناك مراحل نقطعها ونستعين بها بعد الله عز وجل لكي نصل إلى هذا الهدف النبيل وإلى هذا المقصد الأسمى فما هي هذه المراحل الثلاث التي تتعلق بالمستوى الأول الذي وجهه فيه الخطاب لعموم المسلمين فما هي المراحل الثلاث نعم ذكرنا ثلاث مراحل في المستوى الأول وقلنا أن المرحلة الأولى هي بماذا نبدأ من القرآن وفي هذه المرحلة ذكرت فضيلتكم أنه من الأفضل أن يبدأ بالمفصل لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها. ثم ذكرنا المرحلة الثانية وهي التأني في القراءة وترك العجل المذمومة والوقوف عند الآيات المؤثرة وتكرارها والتي كانت تمثل أو مأخوذة من قائدة مشهورة عن الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح أن أنهم كانوا يؤتون الإيمان قبل القرآن وذكرنا فيها ثلاثة وسائل لتحقيق هذه المرحلة وهي الوسيلة الأولى جمع القلب على القرآن واستحضار الذهن عند سماع الآيات الوسيلة الثانية لتحقيق هذه المرحلة الترسل والترسيل عند القراءة وذكرنا أمثلة على ذلك بدءا من نبينا عليه الصلاة والسلام وعن صحابة رسول الله ومن بعدهم من التابعين والسلف الصالح ثم الوسيلة الثالثة لتحقيق هذه المرحلة أيضا وهي تكرار الآيات عند الحاجة وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وعن الصحابة ومن بعدهم والمرحلة الثالثة في هذا المستوى الأول الذي هو لعموم المسلمين اختيار كتاب أو مختفر من التفسير واخترنا في ذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله لما فيه من مميزات عديدة ذكرنا منها ميزة أن هذا التفسير اشتمل على ترسيخ عقيدة العقيدة السليمة واشتمل على ذلك من ذكر أنواع التوحيد الثلاثة إلى غير ذلك من المميزات التي ذكرناها أحسن في هذا ملخص لكل ما سبق أن ذكرناه في الحلقات السابقة بعد ذلك انتهينا الآن من المستوى العام ذكرنا لكم أن بعده سننتقل إلى المستوى الذي هو موجه في الخطاب إلى حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة في الله هذا الملخص لكل ما سبق ذكرناه في الحلقات السابقة بعد ذلك انتهينا الآن من المستوى العام ذكرنا لكم أن بعده سننتقل إلى المستوى الذي هو موجه في الخطاب إلى عموم إلى طلبة العلم بعد الخطاب الموجه إلى عامة المسلمين هناك خطاب موجه إلى طلاب العلم هذا المستوى ذكرت لكم أنه يختلف كثيرا فيما يتعلق باسلوب الخطاب لان الكلام مع عامه المسلمين لا يمكن ان يكون هو الكلام ايضا مع طلبة العلم فالكلمه عندما تكون ملقاة ليسمعها عموم المسلمين حتى وان كانت في خطبة جمعة او في محاضرة عامة ونحو ذلك لا ينبغي ان تكون ابدا كما لو كانت موجهة الى خاصة من الناس من طلبة العلم ممن لهم دراية ب. أدلة الكتاب وأدلة السنة وطريقة الاستنباط وكلام أهل العلم والقواعد التي هي محل اتفاق بينهم فإن لهؤلاء خطاب ولهؤلاء أيضا خطاب آخر ولكن قبل أن ندخل في المراحل السبعة لطالبي فهم القرآن هل هناك إشكال فيما تقدم من المسائل التي ذكرناها فضلا جزاهم الله خير. إلى أي شيء يرجع اتخاذنا لهذه المراحل أو تحديدنا لهذه المراحل؟ هل هو من السنة أم ورد في عهد السلف أم لماذا حددنا هذه المراحل بالضبط؟ يعني لما قلنا المستوى الأول يحتاج إلى ثلاثة مراحل أو يحتاج إلى ثلاث مراحل من أجل أن نقطعها حتى نصل إلى المقصود منها وإلى الهدف وهو أن يكون القرآن شفيعا لهذا المسلم، أن يكون القرآن صاحب له، أن يكون القرآن خليل له. فتصدق بالسؤال لما حددناها بثلاث هل هي ثابتة و... على هذه الثلاث فقط أم الأمر متفع أم إلى أي شيء ترجع جيد هذا السؤال جيد يعني كأنك تسأل لما حددناها بثلاث م. وكذلك أيضا الشبيه بهذا قد يسئل السائل يقول لما لطالبة العلم جعلنا المراحل صحيح. سبعة وجعلنا هنا ثلاثة وجعلنا بنسبة لطالب العلم هناك مراحل سبعة فهذا التحديد بهذا العدد ما دليله هل هناك دليل من القرآن؟ هل هناك دليل من السنة؟ هل هناك دليل من الإجماع؟ هل هناك دليل من القياس؟ هل هناك دليل من كلام أهل العلم نبني عليه ما حددناه من الأعداد؟ هذا سؤال في غاية الجودة والجواب عنه أنه نعم هناك دليل هناك دليل ولكن الأدلة بالنسبة لأهل العلم عندما يعلمون مثل هذه المسائل الأدلة طرفة تكون نصية أن يأتي النص من الكتاب يأتي النص من السنه يأتي النص من كلام أهل العلم ويتتابعون على ذلك وتارة تكون الأدلة استنباطية مبنية على الاستقراء التام او على الاستقراء الأغنبي وهذا وذاك هذا دليل وذاك أيضا دليل فتارة يأتي الدليل ظاهر واضح نصي لا اشكال في ذلك وطارة لا وإنما يأتي الدليل بالمفهوم يفهمه طالب العلم يفهمه العالم يفهمه الفقيه يفهمه المحدث يفهمه المفسر فعندما يستقرأ نوع من أنواع العلوم مسألة من المسائل قضية من القضايا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي فيقول بناء على هذا الاستقراء سواء كان هذا الاستقراء تام أم استقراء أغلبي يأتي فيبني عليها مسألة ما من المسائل ونحن في هذه المراحل بنيناها على مسألة ليست فيها نفس من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا وإنما بنيناها على استقراء لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء من كلام أهل العلم المحققين في هذا الباب فعندما أضلب لك مثلا حتى يتنضح الأمر أكثر عندما تنظر مثلا في الأربعين النووية من مؤلف الأربعين النووية الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة هذا الإمام ألف الأربعين النووية ما معنى الأربعين النووية هي ماذا أربعون حديث هي أربعون حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعها هذا الإمام في كتاب وأسمى هذا الكتاب الأربعون. هذا الكتاب اسمه الأربعون النووية وإن قلت الأربعين النووية كلها صحيحة فعندئذ هذه الأربعين لو أن إنسانا جاء ليسأل الإمام النووي رحمه الله فيقول له الأربعون النووية كيف خصفت هذا العدد ولم تجعل هذه الأحاديث خمسين أو ثلاثين أو أكثر من ذلك أو أقل هل هذا السؤال وارد على الإمام النووي رحمه الله, رحمه الله. أو من عمل مثل عمله هو بالنسبة لوروده وارد ولكنه لا إشكال فيه لأن أهل العلم من عادتهم أن ينظروا في ما جاء في الكتاب ما جاء في السنة ما جاء في أقوال أهل العلم فيحصروها حصرا بعدد يكون مناسبا للناس الإمام النووي رحمه الله ارتأ واختار أن, يخ... أن ينتقي من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث يكون هذا العدد مناسب ليس بالطويل ولا ايضا بالقصير جدا الذي قد يكون فيه شيء من الاختصار المخل فاختار اربعين حديثا هي شاملة لأصول احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل اهل العلم منه ذلك ولم يأتي احد فيقول <تصفيق> يا أيها الإمام كيف خصفت هذه الأربعين واعترض عليه بذلك أبدا وإنما قبلها منه الأئمة رحمهم الله من بعد النووي وأخذوا منه هذه الأربعين وما زالوا يشرحونها ويبينونها ويستفيدون منها ويأمرون الطالبة العلم بحفظها والاهتمام بها انظر أيضا بعد ذلك جاء مثلا الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فألت رسالة العظيمة المسمات بالأصول الثلاثة الرسالة الأصول الثلاثة، وألا ترسالة أخرى المسمنات بالقواعد الأربع، القواعد الأربع والأصول الثلاثة، هذه الأعداد التي حصر بها هذا الإمام هذه الرسائل الأصول الثلاثة القواعد الأربع، هل هي مبنيه على نص من كتاب الله او على نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم او على نص من صحابة رسول الله؟ لا، وإنما بناها هذا الإمام على الاستقراء. نظر في أصول هذا الدين فوجد أنها ثلاثة فسمى رسالته الأصول الثلاثة نظر في القواعد المهمة فيما يتعلق بالتوحيد ونحف أسمها الأصول الأربعة وهذا كثير في كلام الأئمة لا حصر له وأنت تجده في كلام المفسرين كثيرا في كلام الفقهاء أيضا كثيرا جدا الفقهاء يتكلمون في هذا النحو كثيرا من جهة الاستقراء وهو مدود أيضا مبسوط في كتب الحديث وفي غيرها من كتب العلم بناء على الاستقراء لقواعد وأصول هذا الدين فاصل قصير أيها الاخوه ثم نعود لاستكمال الكلام عن هذه المراحل بإذن الله عز وجل والذي قال لوالديه اخبركما اتعدان لي ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك ام ان وعد الله حقا فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حف عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإلف إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا مجلسنا هذا مجلسا مباركا علينا وعليكم في الدنيا والآخرة كان الكلام فيما يتعلق بحصر هذه المراحل بثلاث فيما يتعلق بعموم المسلمين وكذلك حصرها بسبع مراحل بالنسبة لطلبة العلم وذكرت أن هذا وأمسله كثير مما وقع لأهل العلم و للمصنفين من الأئمة رحمهم الله تصنفوا في هذا كثير جدا ومن تأمل أيضا كلام ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه وجده على هذا النحو بل لو تأمل كتابه العظيم مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين فإنها مراحل مئة صنفها شيخ الإسلام الهروي رحمه الله على تلك المنازل ثم جاء ابن القيم رحمه الله فشرح هذه المنازل فبناها على ماذا في عدها أنها مئة إنما بناها على, على الاستقراء إنما بناها على الاستقراء لما ذكر الله عز وجل في القرآن وما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة وهذا كثير جدا في كلام أهل العلم فنحن إنما فعلنا ما فعلوا وإنما اخترنا هذا العدد تيسيرا على المسلمين ومهمة أهل العلم وطلبه العلم في كل زمان ومكان أن ييسروا العلوم لأهل زمانهم اهل العلم إنما عملهم وإنما ديدنهم وإنما الواجب عليهم أن ينظروا في العلوم فإن كان فيها عسر على أهل الزمان لبعدهم عن نور الوحي لبعدهم عن السليقة السليمة في كلام العرب لبعدهم عن قواعد وأصول أهل العلم فمهمة أهل العلم أن ينظروا فيما ييسر على الناس نيل هذا العلم بايسر واسهل وأسهل طريق هذا هو الذي ينبغي على أهل العلم وطلبة العلم فلذا كانت المصنفات في كل زمان بل وفي كل مكان تختلف بحسب حاجة بحسب الناس انظر مثلا إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هناك مصنفات غير كتاب الله عز وجل الذي كان يكتبه كتاب الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان هناك شيء غير القرآن أبدا إنما كان القرآن ينزل به جبريل على, رسوله صلى... على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكتبه كتاب الوحي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غير ثم بعد ذلك احتاج الناس إلى تدوين السنة بعد أن توسقت الأمة من شأن القرآن ولم يخف على القرآن أن يختبط فيه شيء من السنة أبدا فأمر أول ما أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة هذا الخليفة الراشد امر أئمة الحديث في ذاك الزمان ان يكتب الحديث وان يجمعوه وان يوثقوه وان يضبطوه فقام بذلك عدد من الائمه على رأسهم الامام الزهري رحمه الله رحمة واسعة ثم بعد ذلك احتاج اهل العلم الى تدوين الاثار والاخبار عن الصحابة عن التابعين عن اتباع التابعين فدونوا الاثار ثم بعد ذلك احتاج اهل العلم الى تدوين كلام الائمه الفقهاء الاكابر فكان أحمد بن حنبل رحمه الله مثلا في مبدئه كان ينهى أن يدون كلامه أن يدون كلامه كان ينهى وينهى طلبته أن يكتبوا فتاويه في المسائل فإذا سئل وافتى ينهاهم يقول لا تكتبوا ما أقول لكم وإنما خذوا من حيث أخذنا فكان في بادئ أمره ينهى عن ذلك ثم لما رأى حاجة الناس إلى هذا سمح لهم وأدين لهم أن يكتبوا عنه لما رأى حاجة الناس إلى أن يدونوا المسائل عن أهل العلم ثم ما زال الأمر في تغير وفي تطور بحسب حاجة أهل الزمان فدونت بعد ذلك المصنفات فجاء مثلا الإمام البخاري رحمه الله فنظر أن صحيح الحديث قد اختلط بضعيفه وقد اختلط الأمر على الناس فلم يصبح يميز بين ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما لا يثبت عنه فجاء فدون هذا الصحيح العظيم صحيح الإمام البخاري فصنفه وضبطه وجوده وأتقنه ثم بعد ذلك سار على دربه الإمام مسلم رحمه الله ثم وهكذا أهل العلم حتى جاء القرن السابع فدون أهل العلم كتبا كثيره في الأصول وفي الفقه وفي المصطلح ونحو ذلك عبارة عن قواعد لما لأن الناس في القرن السابع لم يصبح عندهم من الملكة ومن التق ومن الإدراك الذي كان عند أهل الزمان في القرن الرابع وقبله في القرن الثالث فاحتاجوا إلى أدوات وآلات يستعين بها على نين العلم في ذاك الزمان فلما جاء القرن الثاني والتاثع والعاشر احتاج الناس إلى أدوات أكثر وإلى آلات أبلغ وأقوى لكي يصلوا إلى العلم الذي أمرهم الله عز وجل أن يتعلموه أن يطلبوه وأن يبحثوا عنه وأن يعلموه للناس فما زال أهل العلم في مثل هذا التأليف وهذا التصنيف حتى جاء زمننا هذا فأيضا ما زال أهل العلم كل إمام من الأئمة يصنف مصنفا يبسط فيه المسائل للناس يوضحها يسرها يوصلها لهم بقدر فهومهم بقدر حاجاتهم بقدر إدراكهم لكل زمان ولكل مكان ما يميز هذا الزمان وهذا المكان مما يبين حاجة أهله إلى أن يصنف لهم أو يدون لهم أو يقام لهم من حلقات العلم وحلقات الدرس ما يستعين به على فهم كتاب الله عز وجل وعلى فهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذن ما نحن فيه ليس بدعا من البدع وإنما هي طريقة سار عليها لا رحمهم الله قديما بل وحديثا أيضا كذلك هل هناك سؤال اخر أو ننتقل إلى الكلام عن المراحل السبعة؟ ننتقل إلى الكلام عن المراحل السبعة لطالب فهم القرآن. المراحل السبعة لطالب فهم القرآن. هذا هو المستوى الثاني الخاص بطلاب العلم. وهذه المراحل كما سبق مبناها على الاستقراء. مبنها على الاستقراء. فعندما تستقر حال الناس. حال طلبة العلم حال المهتمين بكتاب الله عز وجل لمن لهم عناية بهذا القرآن تنظر في حالهم وتنظر في سبب النقص والخلل عندهم في فهمهم وإدراكهم لعظمة القرآن لإعجاز القرآن لذليذ ذلالة القرآن فعندئذ تحتاج أن توجد أمرا يكون فيه مساعدة فيه إعانة على فهم هذا القرآن هذا الأمر هو ما أسميته بالمراحل السبعة لطالب فهم القرآن وهذه المراحل السبعة مبنية كما ذكرت لكم على الاستقراء هذه المراحل السبعة مبنية على الاستقراء وهذا الاستقراء أصله مأخوذ من النظري في تنزل كتاب الله عز وجل وفي كيفية التنزل فإنكم تعلمون أن كتاب الله عز وجل هو مبناه على آيات او قل قبل ذلك مبناه على سور وهذه السور تحتوي على على آيات اليس كذلك السورة تحتوي على على آيات هذه الآيات تحتوي على على جمل وهذه الجمل تحتوي على على كلمات وهذه الكلمات عبارة عن ماذا عبارة عن حروف عبارة عن حروف فنحن إذن إذا إذا عرضنا أن نفهم كتاب الله عز وجل فنحتاج أن نبدأ من الأصل من الأساس فعندنا كلمات هذه الكلمات تكون كلام الله عز وجل الذي تكلم به بلسان عربي مبين تكلم به جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى تكلم بهذه الكلمات جل في علاه هذه الكلمات حينا يكون منها ما هو مفهوم واضح ومنها ما يكون يحتاج إلى بيان هذه الكلمة المفردة هذه الكلمة المفردة عندما تنظر فيها فإنها لا يمكن أن تتصل بأختها وأن تتفق معها وأن يكون بينهما جملة كاملة لها دلالة ظاهره بينة واضحة على أمر محدد بين حتى يأتي بينها ما يسمى بحروف المعاني ما يسمى بحروف حروف المعاني هذه الحروف حروف المعاني هذه تأتي بين الكلمات تأتي بين الكلمات فتصل بين الكلمة والكلمة فإذا أصل الكلام عندنا عبارة عن, عن كلمات ما الذي يصل بين هذه الكلمات هي حروف المعاني دعني أضرب لك مثلا واضحا عندما تقول ذهب محمد إلى المسجد ذهب محمد إلى المسجد ذهب أليس كلمة وهي عبارة عن ماذا فعل الاسم فعل فعل ذهب محمد محمد فعل ولا اسم اسم, اسم. اعرابه فعل, فعل. الى حرف. حرف حرف جر المسجد اسم, اسم جر هذه الجملة الان تكونت من كم كلمة من ثلاث كلمات آه. اللي هي ذهب ومحمد آه. والمسجد وجاء معها حرف آه. وهو الى هذا الحرف يسمى حرف معنى حرف معنى لما لأن له دلاله. له معنى له معنى هذا المعنى ماذا, ماذا دل عليه حرف إلى هنا دل على أن محمد وصل إلى المسجد أو أنه ذهب إلى المسجد إذا فالدلالة التي افادتني إلى هنا في هذا الموطن أن غايتها محمد من الذهاب هي أن يصل إلى, إلى المسجد فافادتني شيء يسمى إيش؟ الغاية. الغاية. الغاية. الغاية غاية هو أن يذهب إلى المسجد ذهب محمد إلى المسجد عندما تقول مثال آخر شربت من الكأس شربت من الكأس عندنا شربت هذه ماذا؟ فعل وفاعل فعل إيش؟ فعل وفاعل فعل وفاعل عندنا إذن هنا كم كلمة كلمتين. عندنا كلمة فعل وفاعل من حرف جر الكأس اسم مجرور من هذه دلت على ماذا على أن الشرب نبدأه كان من من الكأس, من الكأس. أن الشربة نبدأه كان من الكأس, الكأس. تقول دخلت في البيت دخلت في البيت أيضا دخل كلمة وفاعل وال اسم مجرور هذه كلها كلمات ظاهرة فعل وفاعل لكن عندنا الآن دخل حرف في بين كلمتين ما الذي أفاده هذا الحرف الظرفية الظرفية أني أنا حين دخلت دخلت في في البيت أني الآن موجود في البيت أن البيت أصبح ظرفا ظرفا لي وأن البيت أصبح ظرفا لي إذا عندنا هنا كلمة وعندنا حرف معنى عندنا كلمة وعندنا حرف معنى إذا اجتمعت كلمة وكلمة مع ما حرف معنى عند إذن يحصل لنا من هذا كله ما يسمى بالجملة. أحسن يا بارك الله فيك. يسمى الجملة. يسمى الجملة. عندنا كلمة ثم بعد ذلك حروف معاني ثم بعد ذلك إيش جملة تكونت هذه الجملة. بعد هذه الجملة عندنا عندما ننظر في الآية نجد أن الآية تتكون من عبتي. من عدة جمل من عدة جمل هذه الجملة ثم بعد ذلك جملة ثانية جملة ثالثة جملة رابعة جملة خامسة نجد أن هذه الآية تكونت من عدة جمل هذه الجمل لما اتحدت واجتمعت فإنها عندئذ كونت لنا ما نعرفه بالآية ما نعرفه بالآية فمثلا أضرب لك مثلا على ما يتعلق بالجمل عندما مثلا نقرأ قول الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخه الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى أو فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه دعونا نأخذ هذه الآيات ونفصلها شيئا شيئا حتى نصل إلى مرادنا من هذه القسمة وإلى بيان هذا الاستقراء الذي دلنا على هذه المراحل لما نأتي إلى قول الله عز وجل فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة نأخذها يعني نفصل هذه الآية حتى ننظر ماذا فيها فعندنا فإذا جاءت الصاخة إذا عبارة عن ماذا ضرفية فإذا جاءت فعل الماضي. فعل ماضي. الصاخب فعل. ماضي. الصاخة فاعد. فاعد. فاعد. فإذا جاءت الصاخبة يوم يفر المرء من من أخيه. يوم يفر المرء من أخيه. يوم عبارة عن ماذا؟ برد زمن. برد الزمن عندنا شبه جملة. ليس كذلك. مم. شبه جملة. يوما يسر المرء من من أخيه. عندنا هنا كم جملة في الكلام؟ يوم عندنا شبه جملة. ليس كذلك. مم. مم. يوم يفر هذا ايش جملة. فعل الان ولا لا يفر المرء فعل وفاعل من من اخيه فتكونت عندنا كم جمله تكونت عندنا جمله اللي هو الفعل الجمله الفعليه وعندنا شبه الجمله تكونت عندنا اذن جمله وشبه جمله هذه الجمله وشبه الجمله كونت ماذا كونت ماذا كونت, ماذا؟ كونت ايه كامله سُوَّنَ الآية كاملة. لما أخذ الآية التي تليها لأنها أطول قليلاً يتفحص الكلام أكثر لكل رئ منهم يومئذ إن شأنهم يغني. لكل رئ منهم يومئذ إن شأنهم يغني. لكل هذه إيش جار ومجرد شبه جملة. لكل رئ منهم يومئذ أي نظرف شبه جملة. إن شأنهم يغني. إن شأنهم يغني. شأن فعندنا عدة جمل هنا جملة اسمية وجملة فعلية اجتمعت. فكونت لنا ما يسمى ب... آية. ما يسمى بآية سأفصل لك هذا وأوضحه فيما نستقبل وإنما أريد الآن أن يتضح لك المراد من ضرب المثل في هذا خذ مثلا أخير في هذا الباب وهو قوله سبحانه وتعالى مثلا في سورة العصر والعصر إن الإنسان, خسر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في الآية الأخيرة كم جملة عندنا إلا الذين آمن. آمنوا جملة. وعملوا الصالحات هذه جملة, جملة. إلا الذين آمنوا آمن. ثم جاءت ايش جاء حرف وعملوا صالحة. الصالحات أيضا جملة جملة, جملة ماذا فعلية عملوا آمن. الصالحات وتواصوا بالحق أيضا جملة, جملة فعلية. فعلية ثم وتواصوا بالصبر أيضا هذه جملة فعلية فعندنا كم جملة فعلية في هذه الآية فقط لوحدها أربعة. عندنا أربعة أربع جمل. عندنا اربع جمل. كونت هاي. هاي. كونت آية واحدة. إذن بعد ذلك فكلمة حروف معاني ارتبطت ببعضها كونت جمله عبده جمل. كونت هاي. كونت آية وقد تكون الآية من جملة واحدة لكن أغلب الآيات تتكون من عدة من جمل هذه الجمل لما تكونت ولما اجتمعت وتكونت لنا هذه الآية هذه الآية عبارة عن آية ضمن. بإن آيات ليست كذلك آه. ما عندنا سورة في كتاب الله عز وجل تكونت من آية واحدة أبدا ليس عندنا سورة من كتاب الله عز وجل تكونت من آية واحدة أبدا فعندنا إذن الآية لما تجتمع مع اخواتها من الآيات الأخرى فعندئذ يتكون ما نسميه بال لا ما نسميه فلأنه ليس به بإنه فالأيات فهذه الآيات اجتمعت فكولت وهذه الصورة التي اسماها وجر على ذلك أهل العلم ما يسمى بالسورة هذه السورة هل هي جاءت لوحدها مبتورة أم أنها لها ما يسبقها ولها ما يلحقها لها ما يسبقها ولها ما يلحق بها اللهم إلا أطراف كتاب الله عز وجل من جهتي إن كان المقصود هذا التدوين في المصاحف أول الآيات وآخرها أو أيضا كذلك ما كان من تنزل القرآن أول ما بدأ بسورة العلق إلى آخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل هذا الترتيب بالنسبة لكلمات القرآن حروف القرآن جمل القرآن آيات القرآن سور القرآن ثم القرآن كله من أوله إلى آخره هذا الترتيب هو الذي سيعينك على فهم الآية كما ينبغي كيف هذا سيعينك في أنك عندما, عندما تقرأ في القرآن ستمر بك يا أخي المبارك كلمة قد لا تفهم معناها فتحتاج ماذا إلى أنك تفهم معنى هذه الكلمة طيب فهمت معنى الكلمة هل فهمت الجملة من أولها إلى آخرها لن تستطيع أن تفهم الجملة حتى تعرف ما يتعلق بحروف بحروف المعاني بدلاله هذه الحروف فإذا فهم دلالة هذه الحروف على وجهها عندئذ تكون من فهمت الجملة كاملة ولن تفهم الآية كاملة حتى تفهم هذه الجملة وتلك الجمل التي تكونت منها الآية كل جملة وما دلت عليه لأن الجمل كما تعلمون منها ما يكون جملة ابتدائية ومنها ما تكون جملة صعلية هناك جملة حالية وغير ذلك من الجمل في لغة العرب لكل جملة نوعا من أنواع الدلالة لكل جملة نوع من أنواع من أنواع الدلالة. فعندما تجتمع هذه الجمل هذه جملة ابتدائية لها دلالة وهذه جملة فعلية لها دلالة وهذه جملة خبرية وهذه جملة حالية ونحو ذلك انما تجتمع هذه الدلائل من الجمل تضيق فدنا الأحكام للآية من أولها إلى آخرها. عندما تضم هذه الآية مع آياتها الأخرى في نفس الصورة مع ما سبقها من الآيات. مع ما سبق هذه الآية من الآيات ومع ما لحق بها من الآيات وهو ما يسمى بالسياق يتضح لك المعنى جليا بينا ظاهرا بعد ذلك سأتي بالسورة من أولها إلى آخرها وتنظر في مضمون السورة وفي مقصودها وفي موضوعها الذي تنزلت من أجله هذه السورة ثم تنظر في موضوع السورة التي هو عنوانها التي سطر المصحف الشريف عليها السورة عندك اسمها سورة المثل سورة الإخلاص سورة الكافرون ونحو ذلك هذه الأسماء تنظر فيها وفي الأسماء الأخرى المدونة في كتب التفسير ستعطيك شيئا من الدلالة هذا الحديث عبارة عن تمهيد للمراحل السبعة واضح الكلام الآن هذا إنما هو تمهيد حتى تفهم ماذا نعني بالمراحل السبعة بعدا سندخل بإذن الله إلى مضمون هذه المراحل السبعة وأرجو إذا بدأنا بذلك أن تكون مستعدا استعدادا كاملا من جهة الذهن ومن جهة أيضا القلب والرغبة فإن الأمر يحتاج قليلا إلى شيء من حضور الذهن واستحضار القلب أسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وعينا من خشيته دامعة اللهم إن نسألك لنا جميعا الفردوس الأعلى في الجنة وصلى الله على نبينا محمد